بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم قيرا أبابين ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول